الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون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 وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَكَ أَنَّمَا كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَظْلُومُونَ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 ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تتغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم, ممدكم بألف من الملائكة مردفين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 رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سَأْلِقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا غُبَّةً فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 الذين آمنوا إِذَا لقيتم الذين كفروا زحفا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم إِلَّا متحرفا لقتال إلا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وماواه جهنم وبئس المصير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 وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ مُّحِيطٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَوَلَّوْا عنه, عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ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 وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصًّا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وِذْ ذَكَرُوا إِذْ أنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقَكُمْ الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله لا تخون الله ورسوله وتخون أماناتكم وأنتم تعلمون وَعَلَمُوا أَنَّ مَوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آل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 اساطير الاولين واذا قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة فأمطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم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 فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى السن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 الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبِي وَالْيَتَامِي وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا وَمَا أَنْزَلْنَا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 ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيي من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم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 إذ إلتقيتم في أعينكم قليل ويقللكم, ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرًا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور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 وَاصْبِرُوا إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بطرا وَرِئَاءَ النَّاسِ بَطَرُوا وَرِئَاءَ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 وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترأت الفئتان نكص على عقبي وقال وقال إني بريء منكم إني ألم ما لا ترون فَاللَّهُ وَلَهُ مُشْدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّنَا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وجوههم ۖ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وجوههم وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الحريق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 يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدون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 يغلبوا الفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي ان يكون له أسري حتى يثخن في الأرض تريدون أعرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخدتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل ما في أيديكم من الأسرق قل ما في من إن يعلم اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا إِيَّاَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنَّمَا يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُ اللَّهُ مِن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 بينكم وبينهم بيثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير